Bismillahir Ramayana Saduja Muzyka Bismillahir Ramayana Saduja Muzyka ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقو من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ Pani بِكِتَابٍ مِنْ Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Szanowny Panie Przewodniczący Komisji Europejskiej, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Są to samo przyjaciele, są to samo przyjaciele, są to przyjaciele, są هذا سحر مبين że يقولون jest قل mżeństwa To فلا تملكون لي من الله شيئا بما się Siedzieliśmy się w tej chwili w tej chwili w tej chwili w tej Ulawa Aitum, in kana minę, dilayu akafarutu, bhiyu achayida achayida. Achayida achayida, bani isroa, ila la mi fligifa, a mana wastak barutum. Inna Allah la yehdi al qawma al-zalimin. Waqal al-lazina kafaru lil-lazina kana وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا عَيْفٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا Słyszeliśmy o tym, co mówię, że nie ma miejsca, tylko zaczynając od tego, co mówią, to Świętokradzania w بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا który w tej chwili jest وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى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 وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تبت إليك وإني مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 وَلَذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِيدَانِ نِيًّا أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِن إِنَّ وعد innallahi haqq wa ilaka min inna waadallahi haqqun fayaqul fayaqulu حق عليهم القول في أم قد خلت قد خلت من قبرين من الجن والناس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجة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 اذهبوا طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعوا بها فليوم تجزون عذاب العون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق بما أنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عادم إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه. وَقَدْ خَلَتْنَّ ذُرُوٌّ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إن يخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجبتنا لتأفكنا عن آلتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم سALLAHI WA UBLIGHUKUM MAA UBSILT BIHI WALAKINNI WALAKINNI ARAKUM QAUMAN TAJALUN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 فَلَمَّا قُضِيَ وَالَّوْءُ إلَى قَوْمِهِمْ مُذْرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا كِتَابًا أُزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي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 لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلار فهل يهلك إلا القوم الفاسقون